أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفرهم يوم الحسرة إذا قضي وهم في غفلتهم Çeviri ve شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي كفّ ya beni Funda beni Şerîtan İnne şeytan kana Ya عذاب من الرحمن من الرحمن فتكون لا إلَّا مَن تَهِيلَ أَرْجُمَنَكَ Altyazı والسلام عليك زاست في ربي ان انه كان نبي Ve lâm ağa Kol... وَلَكُرْفِ لِكِتَابِ مُحْسَب إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا Altyazı O <laughs> can صادق الواذ وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصدق Salat ve Zikr ve the وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاشْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْنَا وغكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسروا واتبعوا الشهوات فسلوا. ve ma'xal وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَ رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده فعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف و جحية أو لا يكُر الإنسان gün umma ranzidan Um Oh قل من كان في الضلالة فليمدد له سيعلمون من هو شر مكانا وضعف جند ويزيد الله Baki atu, saliha tu, xairu ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا Khairun naiz daram bikazawaba fa ra'ayta طال عَلَيْبَ امْتَتَ خَذِرُ الرَّحْمَنِ DO BU وَدَخَلُوا مِنْ دُونِ الله آلهة bi'abadatihim muhaykun 'alayhim bidda Alam Kafirin, ala kafirin teslouhum Allah, falâ Ilahı Rahmanı affda, ve nasuqul شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد وقالوا لقد جيتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر وتشق كل رضو وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما يم Tâchida walada Tâchida نودا فإنما يسرناه بلسانك ليبشر به المتّ فَإِنَّمَا بَشَّرْنَاهُ بِلِسَانِ فَإِنَّمَا يَشْرُنَهُ بِلِسَانِ الْكِتَابِ جَزَ رَبِّ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِرَبِّ الْمُتَّقِينَ وَتَنْفِرُ بِرَبِّهِ